إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون قَدْ مَكَرَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ بِدُنْيَاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ